وَلا قَدَ أَرسَلنَا مُسَابِ آياتاتِنَ وَسُل الْ القَان مُبِين إِلَ فِعَعونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقَاُ سَاحِرٌ كذاب فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَق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 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ الظُّلْمَ لِلْعِبَادِ ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مذبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبي إِنَّتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مرتاب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 يرزقون فيها بغير حساب